احرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب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 إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبُعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ